سريا على موقع جي دايقتني واStill like the auto mahmoush wa natfes ma katiba hatta law biyutiha muti ha ajibou la masboou el 3loom betu'i sharr liblaa haqou yalla gawna hara w sabat 3al masafat tebqa 3ara law rega3t khatwa warra yom hiyya 3zma ehna biha rayhi le siran da ehna qowa waqt shiddat el في واحد انا وابو الشقاية اسمه اسم الابا على البطاية نفس الناسورة كلها بديت داية بشاط واحد نزيه والتاني راية هنا النابطأ صحبك على عيبه مش لجنة حرمة ولا كيفه ولا جيبه اخطه قال ده تمال يجيبه واسع الوحش تحت كله ساتر بيبه لبسي وزع شعري وفي شفتي قال ما ينحب يجرف شتانه غرفية وفدي صايد ديزاين وابك ده اللي مداري خوري اللي بايت فوق يا حبا انتا مش باين على الخريطه اشبه لنا مخطرت لك اتواجدش بالتياب و بينا عالم من كيس وقلع بينا عامل فيها من حديد وانت نايتي و بسكا ويسا انتا <تصفيق> <تصفيق> من مصر تلقى فيها يجي من قولاب ألف عشاء مذنين ومسعورين كلاب فيها السلح والدلار ما أفضل عن كداب مادة موت ما على دوق قبل ما أخذ الحساب مرشدين متطورين وقفلني رادارات من قوليس والصباب بيبقوا نطرات رأينا واحدة تكتر انت في المكان مرشدين عمين كمين وقت خطر حقوسان في الوضع الأخصى منزلنا ضارت بس إخواتك في ثانية صارت فضيل وبيدي املة صاحبه هي امه ولا قلبه بس صعبه عالعيال كبار في اي زكه اصل النية يا باسالكه مجادش احز بركة دح شينا في المجال معامل في فرنا مش هتلاقي فيها غيرنا بنفسنا كبرنا مفيش فيش اشتركوا لعنوانه تقربوا حملة عالي كيانه يقول من ايده سب السانه بتاع افعالي سالع لما سيته قالي شركة حي الطرف في حتة تالتة مجاتش سيكم معاها فالتة حي الطرف اساسه لائسة فالتة شركة دي حي الطرف من